حيعمل يل بعته الملوى جامده ويفيد بيل وربطه الملوى الحظ لما بيقف عليك اتفن خبت اسلوان سي كل واحد عنده طعام مش بس هتسرغل في ديئة يبغو اخوات في البتا بس اغرب في الخي بس اغرب في الخي عارف في بس اللي واجعك حين اخوك شمتن في واجعك اللي واجع انك فوق شمطا في وجع اسلام الشد اللي خلى كبال من كدر الشمال نعم يا حمق بس بصراحة الراجل كان هنيه اسمعي ايه بس افتدي بي. بيعني يا فاكره يا فاكره اه نرفع راسك جهي جهي انت مصري اللي كانت يا ام حاملتك فانك